حرف العطف لا يفيد إثبات الحكم للمعطوف ونفيه عن المعطوف عليه ويجب أن تسبق بإثبات أو أمر حتى تكون حرف عطف مثال صادق الأخيار للأشرار تفيد الجملة السابقة إثبات مصاحبة الأخيار والابتعاد عن مصادقة الأشرار.